اقرأي الدم الحسيني باحتفاء يا عيوني اقرأي الدم الحسيني باحتفاء يا عيوني منقوشي فوق al-Jabili Fru-Razai La tahuni Fauq al-Jabili Fru-Razai La tahuni Fru-Razai Baxi fok al-jabini Fri al-rezaia la tahuni Min karebala nassr ul-ilaghi haadirun jau Yaroil faiafi bil يا أنت يا تجمة التسامي خذ بقلبي حاملا سلامي يا أنت يا تجمت يا أنتيا تجممة التسامي خذذو بقلبي حاملا سلامي يا انت يا ترجمه التسامي خذوا بقلبي حاملا سلامي اقراي الدم الحسين باحتفاء يا عيوني وانقشي فوق الجبينه نصر الإلهي جاء من كربل النصر الالهي حاضر جاء من كربلاء النصر الالهي حاضر جاء يروي الفيافي بالاباء والعز لا Ya ente ya tرجمة التasameer Kud dauba qalbi hameela salami Inna hu fi kul haini Yaroina asfamaini Yuhdi na Da bate sin Fimeta hat sin Fisebil la ja pe da mome apa Haren enzakin ho moaren ho e ba Enzara da تصغي له الأرواح باحترامي أنزرد الدم فما كلامي تصغي له الأرواح باحترامي تحشق الأرواح وشذ الفواح ضفته سيبه سلسال خيره ذبت فيه تحشق الأرواح والشذى الفواح ضفتيه سيبه سلسال خيره هالطال ذبت فيه رابط الجأش عمد الحب عنوانه في سبيل الله يحدد دربائه معانه نحو جنات بها الخاز نوري ضوانه نحو جنات بها الخاز نوري ضوانه ثابت القدم ملهب الهماء وفي يأذي ما همل dizaintze zianzenzenzen zenken estos nicht. erle во horrid. beima j harmless dut bereной dasselida vorzimak erkez101, dema في سبيل الله يحدد ربا ايمان نحو جنات بها الخازن رضوان نحو جنات بها الخازن ثبت القدر ملهب الهيمة وفي الذمام للعلاسة hi Ers mohulul enkin e Fa semennez ha Min to pe toffiha da بن روح الله قد هسه سمنا انا اخط اخو شعرا سما وياه نفتنا اخط اخو شعرا والسرور عام نحوى محياها حادث الفؤاد باعثر الشار وطال وسرور ان حوى ما حياها هذه الفؤاد بعطر الرشاق قط الوجا تلقى مولاها يا علي علي علي حتيه تسبح الملائك في موقلتيه ها اوضح المس عليه يا الله في لفظه اسرار والجوهر ما مثله كل فضل ابن حيدر في لفظه اسرار والجوهر ما في الفضل ابن حيدا صارين بدرب صحب صارين بدرب صحب وجد شائك وذري بصبر فيه الهدى سبائك فيه لفظه أسرار وجوهر من مثله في الفضل ابن حيدا علي علي منهرت واد قلوب وانقاحله فشتد عودها في القافله ان بضل هدن في روعي هان غن ان في روعي هان غن والصحر اخضر اق هل صح حجموعه ريحانن بعزن من تحيا بعزن في جنة البقيع تروى ديمانا من دمه النجيع تحيا بعزن في جنة البقيع تروى ديمانا من دمه النجيع لاها نرتضي كلًا أو هوانا في حبهم دبنا وكفاء منارة علية لن ينسعوها في قلبنا فتيان يا عاشق <تصفيق> قلبنا يا عاشقي ايات ما هزكم ذل ام محيدر يا احمدي والحب جعفر يا نسرمدي العز نهجنا والنصر دربنا لا نخشى طاغوتان لا نخشى ميه مهما تغوم ما شردو مهما عتوم ما هيددو نبقى مع الحسن في أصعب المحن نبقى مع الحسن في أصعب المحن معملنا معحدنا حقا للقيامة في درب الإمامة علي FALAZMU HAYDAR YOHO WAN AYAHMADY WALHUB JUJARFAR YOHO WAN SORMADY